لين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط رعد فان ربك لبالمرصاد فاما الانسان اذا ما يتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرما واما اذا ما يتلاه فقد رعى عليه بِأَهَانًا كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لُّمَّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا لَا إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا وَجِيئَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ وَجِيئَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّمُ اقول يا ليتني قدمت لحياتي فيوما اذ لا يعذب إن ترجعي إلى رب كرام